وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ, وليعلم الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي شَبِيلِ اللَّهِ أَوِ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا هُ ل للكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقَرَبُ مِنْهُم لِإمَ يَقولُونَ بِأَفْواهِهِم مَا لَسَ فِي قُلُ بِهِم وَلَّهُ أَلَمُ بِمَا يَفْتمَُّذينَ قَاوا لِإِخْوَالِهم وَقَدُ لَوْ أَقَاونَ مَا قُتِلُ قُل فَزَرُوا عَن أنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا يهو الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان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 ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل